في ت... تفسير العلمة السابي رحمه الله تعالى ووصلنا إلى قول الله وبشر الذين أمنوا الصالحات قال تعالى وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وإطوا به متشابها ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين المؤمنين أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى العقاب ذكر الثواب إذا ذكر الثواب ذكر, ذكر العقاب يجمع بين الترغيب والإيه والطريب ولطريقة ينبع انتهجها الدعاة الله سبحانه وتعالى فيرواحبون الناس ويراهبونهم يجمعون بين الطغي و بين الخوف وبين الرجاء. فقال وبشر أي أيها الرسل ومن قام من قامه الذين آمنوا بقلوبهم وعمل الصالحات ومن قام من قامه فليس النبي معمولا بالترشيح ونحن بالتنفير لا نحن جميعا معمول بالترشيح الذين أشروا ولا تنفير هكذا قيل النبي صاحب الصحيح أشروا ولا تنفير الذين امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات ان شاء الله التفسير جزءا